الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد مصطفى عبد القادر يقدم لكم هذه الماده هذه الماده قال يقول باستثناء ما رحيم ما حكم قنوت صلاه الصبح وعلى الجوده المالكيه القنوت في صلاه الفجر يختلف فيه العلماء ذهب بعضهم الى جوازه وان الامام يقنوت قبل ان يركع في الركعه الاخيره صرا واصحاب هذا القول استندوا على حديث ثروه عن الحسن والحديث ضعيف اصلا يعني عند المخالفين لم يثبت بالاسناد الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم خصص صلاه الفجر بقنوت لان الحديث اصلا طيب وين استند عليه بعض العلماء والذي ثبت عند المخالفين باسناد صحيح في الترمذي وفي مسند الامام احمد بن حنبل وهو عند الام في ش... عند الام بالنسبه لكتاب الامام الشافعي بالاسناد الى فارق الاشجع قال قلت لابي هو هذا هو تابع وابوه صحابي جليل انك صليت خلف النبي صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي اكانوا يقنوتون في صلاه الفجر قال اي بني محدث ما ثابت يعني النبي عليه وما خص صلاه الفجر بقنوت وده الحديث الصحيح لكنه قنت في كل الصلوات في باب النوازل قنت اي دعى على مجموعه من المشركين غدروا ببعض اصحابي جاؤوا وافهروا الاسلام وطلبوا مجموعه من القراء والنبي صلى الله عليه وسلم ارسل معهم بعض القراء فغدروا بهم فقتلوهم فانا ما تعلم كان يقلد عليهم في كل الصلوات بعد الركعه من الركعه الاخيره يدعو جاره كما جاء في الحديث يدعو عليهم يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا والصحابه يؤمنون لمده شهر كامل الى ان نزل قوله تعالى ليس لك من الامر شيء فترك القنوت وا اصبحت المساله سنه عند النوادر اذا في نادي لنزل بالمسلمين يمكن ان تعاد هذه السنه اي ان يقنط الامام جهرا بعد الرجعه الاخيره في كل الصلوات المكتوبه صلاه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الى ان يزول الخب الشيء الذي قرته من اجل من عرفت اما تفسير الفجر بقنوط هذا امر مختلف فيه بينا الراجح هذا الجو...